وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ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 أتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أخواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنَا تُم إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَّ أَن تَصُدُّنَا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 ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكن بسلطان إلا بإذن الله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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد